من جهة اللغة أما من جهة اصطلاح العلماء قالوا واصطلاحا ما صبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير طبعا قوله غير القرآن فيه نظر لماذا؟ لأن القرآن لم يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكن لعله أراد أن يفرق بين ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن ومن حديث لعله أراد ذلك والاعتذار عن أهل العلم مطلوب واذنب عنهم واجب من قول أو فعل أو تقرير أفادنا هذا المعنى ان السنة ممكن تكون قولي. وممكن تكون فعلية وممكن تكون تقريرية كما سئ. جل الأصوليين يضيفون إلى ذلك أو صفة خلقيه أو خلوقية. طيب الصفة الخلقيه دخلها ايه إيه بابنا؟ صفة الخلقيه يعني الشيء اللي جبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس بالطويل ولا القصير مسألة ربعه أحمر كذا أقنى الأنف إلى آخره هذه مسائل يعني خلقه الله عز وجل هكذا فهذه الحقيقة تعلق الأحكام بها إن لم يكن ممنوع كما سيقول إن شاء الله من الأفعال الجبليه يبقى مسألة الصفات الخلقية هل يمكن أن تتعلق بها أحكام؟ نعم يمكن أن تتعلق بها أحكام لا في تأسيسها وإنما في توقيعها فمثلا حديث معاوية بن الحكم السلم رضي الله تعالى عنه أو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في قصة الأعراضي الذي جاء إلى المسجد وبات في المسجد فقال الصحابة مهما بل في بعض الروايات إن هم به الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموا لا تقعوا عليه بوله إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين هذا الرفق في سلوك النبي صلى الله عليه وسلم في عدة نفسك في عده مصالح المصلحه الاولى او الفائده الاولى ايه ان المفسده الدنيا تحتمل لاجل المفسده العليا تصور لو ان هذا الرجل قام يبول في المسجد خلاص لو بال في مكان واحد أسهل وايسر ولا إنه يجري وهم يجروا وراه يبول في المسجد كله نعرفش انطهاره أدي حاجه هي كده لو إنه اعرابي ما يفهم حرمة المساجد ولا غيرها فكونوا هيبول في مكان واحد خلاص في الآخر هنجيب شوق ما يومي خلاص يبقى الخروج منها سهل لكن خليه يجري وهم يجروا وراه نجس المسجد كله ونجس ثيابه يعني الحاجة الثانية مسألة الرفق في تطبيق الأحكام مسألة مهمة جدا لأن رب رجل أغير على القرآن والسن منك ولكنه لا يعلمهما فإذا علمته ربما سارع إلى فعلهما قبلك وكان احفظ لهما منك والله عز وجل ذكر الصحابة بهذا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا مهم جدا أن الإنسان يذكر ماضيه ما تنساش أنت كنت إيه وعندئذ سترفق بالمخالب حتى تعلمه وتبين له ونحو ذلك قصة معاوية بن الحكم السلم قريبة من هذا أيضا لما طبعا نعلوم أن كان الصحابة يتكلمون في الصلاة يكلم أحدهم اخاه إلى جواره فكان معاوية رضي الله تعالى عنه الباديه فنسخ الكلام في الصلاة فجاء معاوية رضي الله تعالى عنه معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه وقال نصلي فعطس رجل في الصلاة فقال له يرحمك الله فرمقه القوم بابصارهم فقال واثك لأمه ما لكم تنظرون إليها كذا فقال يرحمكم الله وسيء وكلفنه لكن نظرونه اتكلمتان شفتوا ممكن المبادرة إلى الإنكار بدون حكمة توصل ليه وتكل اماه ما لكم تنظرون إليها كذا طيب لو بتكلم يعملوا إيه فبدأوا يخبطون على أفهزهم فقال فلما رأيتهم يسكتونني سكت فلما انصرف فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم بابي هو وأمي والله ما رأيت معلما أفضل منه قط والله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام البشر إنما هي التسبيح والتحميد والتهليل شوف التصرف الأول من النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعراب اللي كان في المسجد والرضق اللي أخذوا به جعلوا يقول إيه اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم غيرنا ما هو شيء في التنين هيدربوه لهم ليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا فالرفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه طبعا لكن المسألة ليست مضطرضة في هذا الباب فالمبتدع المصرح ببدعته المجاهر بها الداعي إليها هذا يشدد عليه النكيل ويعني في باب آخر هذا فأقول إضافة الصفات الخلقية في هذا التعريف مسألة مهمه في تطبيق الأحكام وتنزلها على أرض, الإيه؟ على أرض الواقع قال والسنة في اصطلاح الأصوليين غير السنة المتقدم ذكرها في قسم المندوب من أقسام الحكم التكليفي فإن تسمية المندوب سنة اصطلاح للفقهاء وده مهم جدا ان الإنسان يعرف اصطلاح كل فريق من أهل العلم اللغويين لما يصرحوا بكلمه سنه او ينطقوا بها يقصدوا من وراها ايه الاصوليين لما يقولوها يقصدوا من وراها ايه الفقهاء لما يقولوها يقصدوا من وراها ايه الدعاه لما يقولوها يقصدوا من وراها ايه يبقى ممكن هنا اللغوي يقولها ويقصد بها معنى مخالف تماما للمعنى اللي يقصده الاصولي لما يقولها مختلف تماماً عن المعنى اللي يقوله الفقيه مختلف تماماً عن المعنى اللي يقوله الداعية لأن الداعية لما يقول سنة يبقى السنة في عرف الداعية ضد البدع وراجل شغل في هذا الباب فإذا اصطلاح كل طائفة من أهل العلم ينبغي أن تعرف لئلا يقع خلط بين اصطلاح العلماء رحمهم الله تعالى أقسام السنن ظهر من التعريف السابق من تعريف العلماء للسنة إنها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقيه هذا يبين أقسام السنن وأولها وأعلاها وأصرحها دلالة السنن القولي لأن القول حتى وان احتمل عده معاني الا انها محصوره في قالب معين بخلاف الفعل تدخله عده احتمالات كما سياتي بيانه ان شاء الله فالسنه القوليه هي ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم او ما كان في معنى النطق يبقى السنه القوليه باين من تعرفها انها ايه حاجه اله النبي <سؤال> صلى الله عليه وسلم او في معنى المقول قال ويندرج تحتها نوعان الاول القول الصريح كقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وقوله مثلا الحياء لا ياتي الا بخير او نحو ذلك الثاني ما فيه معنى القول كقول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا فهذه صيغة فيها معنى القول لأن الأمر والنهي إنما يقعان عادة بالقول إنما يقعان عادة بالقول لكن ربما يكون الصحابي يخشى أن ينقل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيضيف إليه ما ليس منه أو ينقص منه ما كان منه فكان يتفي بالمعنى الاجمالي فيقول ايه أمرنا بكذا ونهانا عن كذا ومن هذا أيضا قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا وهذا ليس قولا واحدا وإنما هو الصحيح من مذاهب العلماء رحمهم الله تعالى إن الصحابي لو قال أمرنا بكذا ونهينا عن كذا فهذا كأنه قال أمرنا رسول الله بكذا ونهانا عن كذا قال وهو مذهب الشافعية على الأصح وهو مذهب الشافعية وغيرهم على أن الآمر والناهي رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا للحنفي لأنه في الحقيقة لا يتصور إن أحد يأمر وينهى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هذا متصور؟ ان ممكن واحد يأمر وينهى سوى النبي صلى الله عليه وسلم خصوصاً إذا تعلق الأمر والنهي بأمر تشريعي لم يسبق إليه قد يأمر وقد ينهى اه ولكن يأمر بماذا؟ بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وينها عما نهى عنه رسول الله اما إن يؤمر أمر جديد يتعلق به حكم شرعي لم يسبق أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به فهذا يستحيل إن يعمله صحابه لأن الصحابه أدركوا مدلول قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وهل هناك تقدم بين يدي الله ورسول افحش من أن يؤمر بشيء لم يأمر به له ورسوله أو ينهى عن شيء لم ينهى عنه الله عز وجل ورسوله فهذا يستحيل ان يقع من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قال الصحابي امرنا بكذا يبقى نسلم ان ده أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نهينا عن كذا يبقى ده نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اما قول الصحابي من السنه محمول على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذه السنة قد تكون قول أو فعل أو تقرير قد تكون واجب أو مندوب أو غير ذلك يعني طبعا غير ذلك ما فيش اللي حاجة واحدة بس اللي هي الواجب أو المندوب وممكن يكون المباح أو زي ما قلت صفة خلقيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسألة عادية اعتادها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الإطلاق من السنة كذا لا يحمل على إنها سنة باصطراحية عند الفقهاء وإنما يحمل على الطريقه الحسنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم إما في أمر تشريعي فتكون واجبة أو مندوبه أو في أمر عادي فتكون مباحة وهي إلى الاستحباب أقرب كما سيأتي بيانه ان شاء الله قال وهذا أيضا على مذهب الجمهور من الشافعية وغيرهم خلافا للحنفية والأصل أن الصادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأقوال تشريع لامته كما صح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه وفيها فيها فائدة إن حفظ العلم يكون بتقييده وهذا كما صح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ما أخرجه وسباويه وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم قيدوا العلم بالكتاب فالمعلومة لا تثبت إلا بتقييده ولذلك يعني ربما حرمنا الكثير من الخير لما أعرضنا عن مسألة اللوح في حفظ القرآن الكريم أصبح لوح اعتباري وليس حقيقيا الأول اللوح ده كان إيه؟ خشباء أو صبورة سميه زي ما تسميه الولد يأخذ كمية معينة من السورة خمسة أسطر أو أكثر أو أقل ويبدأ يكتبه لحد ما يحفظه فكان هذا يثبت الحفظ جدا وأنا كثيرا ما أنصح إخوان الذين يشكون من تفلت القرآن بهذا الصنيع أنه يكتبه والحمد لله الآن أصبحت وسائل الكتابة ومحواها سهلة جدا يعني أصبح فيه سبورات وغيرها ممكن الإنسان يكتب عليها ويمسح في نفس الله لا يثبت القرآن في الذهن بمثل هذا الصنيع مع قيام الليل دي يعني هذه نصيحة نسوقها لكل من يتفلت منه القرآن تثبيت القرآن يكون بكتابته من ناحية وإنك تقوم الليل بما حفظته من ناحية أخرى إن شاء الله يكونوا زي ما قلت سطرين أو خمسة أسطر أو عشرة وقررهم طول ما بتصلي تقول تتصلي نص ساعة ولا ساعة ولا اثنين ولا اكتر ما تقراش غير اللي انت تحفظه وكل فترة تجيب اللي ورا. تثبت او يثبت الحفظ بشكل جيد جدا ان لم يكن ممتاز. فهنا ابن عمر رضي الله عنهما كان يكتب كل شيء يحفظه او يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد حفظه قال فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا ورب كلمه حق أريد بها باطل يعني هم إن كان القائل من غير المسلمين فلا شك إنه هو يريد إنه يحرم ابن عمرو وغيره من المسلمين من هذا الخير تكتب ليه فإن لم يكتب فكثيرا ما ينسى فتضيع سنن كثيرة وإن كنا طبعا لا نسلم بهذا ولا نوافق عليه لان الله عز وجل كما وعد بحفظ القران الكريم ففي طيات هذا الوعد حفظ للسنه كذلك الله عز وجل قال إيه؟ إنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظه طب هل يمكن حفظ المبين بدون البيان لا يمكن ابدا للمبين وهو القرآن إنه يحفظ إلا بالمبين أو البيان وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فما يظنش إنسان إن قوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر يبقى الذكر هنا هو القرآن فقط صحيح الذكر هو القرآن نحن نسلم بهذا لأن الله عز وجل قال وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون فالقرآن الذكر ونسلم بهذا لكن لا يمكن حفظ هذا الذكر إلا بحفظ بيانه وهي سنه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتصور لان بعض الناس يقول لك التطار لما قم ودخلوا بغداد والقوا بالكتب والمخطوطات في النهر حتى على المداد سطح الماء ونحو ذلك في سنن من ادركوا ان ما كانش فيها كذا وكذا وكذا من اجل طبعا يعني فقل إن هذه الدعوة خطيرة جدا ولا يمكن أبدا أن تقبل وإلا لقال من شاء في دين الله عز وجل ما شاء بحبه يمكن يكون في حديث يدل على كده طبعا هذا كما قلت كلام مردود لأننا نقطع بإنه ما من حديث دل على مسألة أو حكم سواء كان عقدي أو عملي أو سلوكي أخلاقي إلا وقد وصل إلينا وما ضاع أو ذهب فهو إما مؤكد لما تقدم أو لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فأمسكت عن الكتاب لما أدخلت عليه هذه الشبهة وأنا أذكر مرة اني أرسل إلي سؤال من أحد المغربين يقول ان هذا الكم الهائل من الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل اتسع عمر النبي صلى الله عليه وسلم لذكرها على ده لو قعد يتكلم ليل ونهار ما يقول كل الأحاديث اللي حكيت عنهم. طبعا مثل هذا جاهل بالسنة وإن ليس كل ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصح عنه وإلا فدواوين الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمختلقة المصنوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيره جدا تدل على إن الأفاتين والزنادق والمغرضين أدخلوا في دين الله عز وجل كثيرا فطبعا لم يتمكنوا من إدخال شيء في القرآن فلم يكن أمامهم سبيل إلا السن وللأسف تتابع على هذا السبيل بعض الطيبين وظنوا إن طالما تنع الحديث من إزاءة قران كريم أو من شيخ مشهور أو داعية مفوه أو نحو ذلك أن ذلك يبيح له أن يذكره مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب هذه مسألة خطيرة جدا لأن كما حسن بعض اهل العلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء, كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع لأنه لو كان هذا الحديث الذي سمعته كذبا ونقلته فأنت مشارك في نقل الكذب فأنت كذاب من هذه الجهة وشهوة الكلام في الحقيقة يجب أن تقيد لأن السكوت لمن ليس مؤهلا أولى من الكلام هو لن يسأل عن سكوته وإنما يسأل عن كلامه ولهذا بوى بالإمام ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه بابا قال فيه باب إيجاب ولوج النار لمن نسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير متأكد من صحته أو قال وهو غير عالم بصحته يبقى هذا الذي ينسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري صحته ويقطع بذلك فهذا يتبوأ مجلسه من النار طبعا الحديث المشهور المتواتر من كذب علي متعمدا فالوالله انا ما تعمدت كذبا نقول له لا في حديث أصرح من ذلك في الدلاله اللي استدل به ابن حبان عن أبي هريره رضي الله تعالى عنه واسناده جيد قال من قال علي ما لم اقل ما كذب علي ولا متعمدا ولا غير متعمدا وانما قال من قال علي ما لم اقل فليتبو مقعده من النار فمساله خطيره جدا إن واحد يقول قال رسول الله واسمع واحد ثاني وقال قال رسول الله والله الواحد بيسمع في إذاعة القرآن الكريم أحاديث لا يتصور أبداً إن تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وربما يقدم لها في الشعائر البدعية التي ينسبونها إلى الشرع مش عارف شعائر صلاة الفجر ونحن ذلك من اراد القران مع... مش عارف من اراد الدنيا فعليه بالقران ومن اراد الاخره فعليه بالقران ومن ارادهما جميعا فعليه بالقران اي واحد يقدم لواحد هيقرا قران في مسجد ولا في ميتم ولا في بتاع يقوم اي والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتفوه به صحيح من اراد الدنيا والاخره فعليه بالقران ولكن لم يقله النبي صلى الله عليه واله وسلم فقدره نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم كذب من ناحيه وادخال <تصفيق> على الشرع ما ليس فيه وذا في الحقيقة منشأ تعكير صف هذه الشريعة ولذلك لا يمكن أبداً كما يقول الشيخ الالباني رحمه الله تعالى أن تقوم لهذه الأمة قائمة حتى تصفي هذا الدين مما ألصق به مما ليس منه وأولها الأحاديث الضعيفة والموضوع فعلى كل بعض الشبهات قد تحرم الإنسان من خير كثير فأنا أول ما شبهة ألقيت على عبد الله بن عمرو مسك أو أمسك عن الكتاب قال فذكرت ذلك لرسول الله ودى المهم إن لو في شبهه تسربت إليه لا تقف عندها ولا تتحير فيها وإنما اذهب كما أمرك الله عز وجل واسأل أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا فستجد الحل الثوري بإذن الله تبارك تعالى قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق حتى لو كان يمزح حتى لو كان يمزح صلى الله عليه وسلم فمشهور من هديه أنه كان يمزح ولكن لا يقول إلا حقا قال وقد يقول النبي صلى الله عليه وسلم القول لا يريد به التشريع لكن لا طريق إلى ادعاء ذلك إلا بأن يقوم دليل صريح يفيد أن ذلك القول لم يقصد به التشريع لبعض الناس يقول له ما يمكن النفس صلى الله عليه وسلم لم يقصد بهذا الكلام حكم شرعي وإنما قالوا على سبيل إيه؟ حديث المجلس أو السمر مع أصحابه أو أمر دنيوي أو نحو ذلك نقول لا الأصل من كل كلمة تخرج من النبي صلى الله عليه وسلم انها تشريع إلا إذا جاء دليل يبين لنا انه ما قصد تشريعا وإنما قصد امرا دنيويا وما شاف يبقى أي كلمة تسمعها عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى دي تشريع إلا أن يأتي دليل يحولها من التشريع إلى غيره قال ويقع مثالا لهذه القصة أو ويقع مثالا لهذا القصة المشهورة بقصة تأبير النخل ودم من الشبه اللي بيلقيها البعض وقال لك مش كل, مش كل, كل كلام قال النبي صلى الله عليه وسلم قصد به التشريع ويذكر هذه القصة فقد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة والفاظ أحاديثهم تفسر بعضها واثرها وضوحا روايه من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك القصه فلحه بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه فانه قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل فقال ما يصنع هؤلاء فقالوا يلقحونه يجعلون الذكر في الانثى فيلقح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن باحث الكلمة ما أظن يغني ذلك شيئا بالله عليكم لو مسألة تتعلق بتشريع سيقولي النبي صلى الله عليه وسلم ما أظن كيف يعبر بالظل المذموم في كتاب الله عز وجل وهو لا ينطق عن الهوى ولا ينخل إلا حقا ولا يقول إلا حقا لكن كثير من الناس ما يدركوش مثل هذه الفوارق اللفظية في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لان كان ممكن لو المسألة وحي كان يقول إيه لا يغني ذلك شيئا خلاص أمر مقطوع به إنما معنى ان يقول ما أظنه يبقى مالوش خبرة في هذا الباب ولكن يغلب عليه الطبع العقدي إن كل شيء بقضاء الله عز وجل وقدره وإن كان هذا لا يمنع من الأخذ بالأسباب المعلومة إما شرعا وإما عرفا أسباب المشروعة أو الأسباب المباحة شرعا أو عرفا قال ما أظن ذلك يغني أو ما اظن يغني ذلك شيئا قال فأخبروا بذلك فتركوه الصحابه كان عندهم يعني متابعه دقيقه لكل ما يسمعونه او يرونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بيسميه البعض وهي تسميه لا ينبغي ان تذكر تقليد اعمى لا والله ما هو اعمى ولكن مبصر بل غايه في الابصار والبصير لانه هو بيقلد نين ده بيقلد النور والحق والهدى والرشاد يعني يبقى أعمى إزاي يقول لك ده يقلده تقلد أعمى فالله هو نعم البصر والبصير ان يكون تقلدنا المين برسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المنطق لأن أنا هنظر ورميه نعم أنا انظر لو كنت أقلد شخصا يحتمل وقوع الصواب والخطأ في فعله وقوله ان واحد لا خطأ في قوله وفعله قط يبقى أنظر ورائه يعني هل تحصل حاصل؟ ولا مهما نظرت هبلغ الحكمة اللي تترتب على قوله وفعله صلى الله عليه وسلم انظر للصبر قد لا تصل إلى شيء ولكن الحق فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم إنما هؤلاء يعني يحلو لهم دائما استعمال المصطلحات التي تضعف وتوهن الانقياد لان الواحد بطبيعته يائس من ايه من العمى فلما يقولك بيقلدوا تقليد اعمى اه صحيح ما انا قبل التقليد اعمى انا لازم اكون مبصر طب ما توم مقتصر مع مين ده العمى كل العمى انك تتبع النبي صلى الله عليه واله وسلم فان ظهرت لك الحكم عملت وان لم تظهر اعراض دي العمى كله انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور والصدر اذا لم يوقن بان كل دقيقه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الحق الذي لا مريه فيه يبقى قلب اعمى مطموس على بصيرته والعاذ بالله قال ساخبر ب Không có một đội đạt được 2 لأن القرآن الكريم قفعل الكثيرين لأنه ورد إلينا بطريق التواتر أي تتابع الجماعة الكثيرين عن مثلهم بما لا نتصور معه زيادة حرق أو نقطانه في كتاب الله عز وجل فكل حرف ورد في كتاب الله عز وجل فإنما هو كلام الله تبارك وتعالى لا يأتيه الباطل من بين ولا من خلف. فليس السأل ان نبحث في آيات القرآن وانما الشان ان ننظر في دلاله هذه الايات على الاحكام هل الحكم المنصوص عليه في الايه لا يحتمل الا معنى واحد فقط او يحتمل عده معاني فان كان يحتمل معنى واحد فهو المعروف بقطع الدلاله وان كان يحتمل عدة معاني فماذا يقال في ظني الدلاله يبقى بحثنا في ايات الأحكام انما يتعلق بماذا بدلاله هذه الآيات على الحكم هل هي صريحه في الدلاله أم غير صريحه وهل هذه الصراحه لا تحتمل إلا معنى واحد فقط ولا تحتمل عدة معاني هذا ما نبحث فيه قال ولكن دلاله اياته على افاده الحكم الشرعي تنقسم الى قسمين الاول دلاله قطعيه وذلك عند مجيء اللفظ لا يحتمل الا معنى واحد لا يختلف اي مثال او سامع لهذه الآية ان معناه سبب لو تتابع اهل الارض كلهم على قراءة هذه الآية او سمعهم هل اولم ان هذه الايه لا تعني الا معنى واحد فقط قال كقوله تعالى ولكم يدق ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فلفظ النصف لا يحتمل الا معنى واحد كل الناس متعرفه النصف ده مقدار سلف وقوله تعالى الزانيه والزاني تجدد كل واحد منهما مئة درجه فلفظ مئة لا يحتمل الا هذا العدد وهذا النمط قليل في القرآن فهو يقتصر بالألفاظ الأعداد والمقادير التي لا تحتمل زيادة أو نقصا بعد بعض الآيات على أحسنها بطريق الخطأ نادت القرآن الكريم ومن ثم فقد استمر على ألفين من العلماء ان باب الفقه من ابواب الظنون قال أو اقول الشهر في كتاب الفقه او في كتب الفقه عموما ان مسائل الفقه تدخل في باب الظنيات لأن جل الاحسان في باب الفقه اظلتها ظن إما ظن الورود والدلاله او ضمنيه الدلاله فعليه الورود ثبت وهذا هو الغالب سواء في ادله الاحكام من الايات القرانيه او من الاحاديث النبويه قال والثاني دلاله ضمنيه يبقى الدلاله الآن الان ما لا يحتمل الا معنى واحد فقط اي واحد يقرأ الايه او يسمعها نقرب منها بمعنى واحد يتفق مع الثاني والثالث والالف والمليون اللي معناها واحد فقط اما الدلاله الظنيه قال وذلك عند مجيء اللفظ يحتمل اراده المعنى تاما او بعضه او معنى واحد من معاني متعدده سيكون قابلاً للتقميم أو التخصيص أو التأويل ممكن تأتي الآية القرآنية بالأفضل مطلق ثم يقيد هذا الاطلاق في موضع أخ وقد تأتي الآية عامة ثم تخصص في موضع أخ وقد في الآية مبهمة معناها مبهم ثم يبين هذا المعنى في موضع أخ فعلى سبيل المثال مثلا قوله تعالى بعدما ذكر المحرمات من النساء قل ايه وأحلم لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين من بالفاتحيه الايه هل في هذه المحرمات ذكر النن عن الجمع بين المراه وعنتهم والمراه الخلفه نعم النن عن الجمع بينهم الايه؟ وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد تلف الا ما وقع قبل ذلك قبل نزول الايه يبقى النن عنه في الايه الجمع بين الاختين طب من يوم يكون هناك من يوم يكون من يوم يكون من يوم النبي صلى من عليه وسلم فممكن واحد هنا يكون هناك من خلاص يكون هناك من يوم يكون هناك من يوم يكون هناك من يوم يكون هناك من يوم وممكن يكون المسألة بالعكس ان القرآن عمم في موضع ويجاءت السنة باستثناء بعض هذه المتورات كما سيأتي إن شاء الله تعليك السنة ودورها مع القرآن الكريم. فالله عز وجل يقول فرنمت عليكم البيت والدم ولحم السنجين نعم يجيب ايه تامين قلنا ادبتي ما اوحي الي محرما على القائل يفهم الا ان يكون ميت يبقى خلص الميت هنا هي الميتة هنا وبعدين آي دم دما مفتوحا مثل دم يبقى دم مخفص الدم الناس عام وهنا يخصص بالايه بالدم المفتوح طيب الدم بقيت على عمومها جاءت السنه فاستثنت منها ايضا جاءت السنه والسنه احلت لنا ملكتان ودماء يبقى مثل هذا اي دليل يقرا عليه التقييد بعد الاطلاق او التخصيص بعد العموم او التاويل والبيان بعد الادمان او التوضيح بعد الابهام كل ده بندخله في الدلالات الظنيه بانه يحتمل التحويل من اله هذه واحده حدثني انه ممكن يكون لفظ واحد مشترك في عدة معاني اللفظ الواحد ممكن يكون مشترك في عدة معاني فمثلا لفظ اليد في قوله تعالى والسارق والسارقه تقطع ايديهما كلمة اليد هذه تحتمل الفت فقط او الفت مع الساعد او الفت مع الساعد مع, مع العدل فلا بد من دليل يبين الفت او اليد المطلوب افعال السلف كلمه العين تطلق في اللغه و يردن ايه الجسد واي كمان العين البصريه اللي احنا بنشوفها بيه ويه كمان والعين الجاريه عين الماء ونحن بال طيب لو جاءت في لفظ هنحملها على اي معنى لابد بد ننظر في قرينه توضح لنا المعنى المراد من لفظه الايه من لفظ العين لانها تحتمل عده اشياء وهكذا لو تحتمل احتملت عده معاني الابد اذا خلوك المشترك اللفظي والله عز وجل لاننا يتعبدنا بايه بمعنى واحد فقط ودور الفقيه او المتهم ان يغردن هذه المعاني حتى يصل بها الى درجه المعنى الواحد فقط فممكن واحد يختلف معاني يقول لا ده المقصود بالعين هناك واحد واحيانا ممكن يقول له لا ده المقصود بها العين ان اللي يرى بينه وهكذا فطالما يقبل احتمال فمع وجود الاحتمال نقول جسمها ايه دلاله ظنيه يبقى اي احتمال يدخل على دلاله الآية يقول دلالتها على الحكم ظنية وليست قطعية لان القطعية قولنا نفاك احتمالات هو ايه؟ معنى واحد فقط ظنية لها احتمال او اثنين او اكثر يبقى ذاقة ظنية لاننا لا نقطع بان هذا هو المعنى الوحيد للباب. قلب الأنفلة قوله تعالى والسارق والسارقة تقطع ايديهما هما اليد يحتمل أن تكون إلى الرسل كما يحتمل أن تكون إلى المرفق وإلى الأبر والتعيين يحتاج إلى نص مفسر غير هذه الايه قوله تعالى في سفارة اليمين أو تحرير رقبه يجوز عليه التقييم بمؤمنة لو ورد فيه ما يصبح أن يكون خيبا فلفظ الايه لا يمنع ذلك فالله عز وجل عندما ذكر كفرتك منها الايه فكفارته اطعام عشره مساكين من او ستماطق انما اهلكم او كفوتهم او تحرير رقبت طيب الرقبه كثيره ولا صغيره ذكر ولا انثى مؤمنه ولا كافره ولا إن بالضبط تحتمل اي تطوير يدخل عليها ولا لا تحتمل اي تطوير يدخل عليها بينما جاء في سفارك القتل الخطا في سفارك القتل الخطأ جاء تطوير الرقبة برقبة مؤمنة ولا لا وبأطرما ان ممكن يدخل عليها التطوير فبالقول بلالتها على الحفن ايه؟ ظنية قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم يحتمل اراده كل ميتة وكل جنب وهو الاصل فإن القاعدة كما سيأتي ابقاء النفض على عمومه ما لم يرد برين التخصير والانسان مكلف إن يبحث عن المخصص قبل أن يعمل بالعام أن يعمل بالعام ثم بعد ذلك إن ظهر المخصص يذهب إليه الأصل إن نحن مكلفين بالعمل بالعام حتى يأتي التخصير لان الله عز وجل ما كلفنا عنه و قال ما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين يبقى بنامل بالدليل الى الظاهر فان بدا بعد ذلك ان هذا الراي تم ارجوع يبقى بنلجا الى الايم او بنصير الى الراي الراجح ولا حرج في ذلك قال: لكن الاستثناء من ذات هذا العموم وارد مقبول في ورود بعض أفراد الميس وبعض أفراد الدني من التحريم ونص الآية لا يمنع ذلك. وتسمية هذه الدلالة ضمنا لأجل ورود الاحتمال وعدم امتناع نص الآية عن قبوله، وهي تسمية نص قديمة. لا أُدّعي صريحة. يعني بعض الناس قد يعشر علينا ويقول ازاي الدليل ظمي والله تبارك وتعالى يقول ان الضم لا يغني من الحق سيئة إيا تبعونا إما الظم وما تهوى الأنفل فأتى استباء الضم بمعرض معرض المكة ولا معرض الظم فكيف أنا بعد ذلك أن أجلة التطبي الظمي لأنه داع زي ما قلنا مصطلح جرت به السنه الفقهاء للتمييز بين الدليل الذي لا يحتمل الا معنى واحد فقط والدليل الذي يحتمل عده معاني لكن لما بنذهب لي معنى من هذه المعاني تكون الدلاله ظنية مستويه الطرفين لا بد يكون من لما رجحنا معنى على معنى متاكد قرينه جعلت هذا الظن ايش راجع او غالب وقد يصل الى درجة اليقين ونحن نقول له ايه فتحالك الجمع بين المرأة وعنهها دليل احد كما تريد ولكن اجماع الامه على العمل ديه رفعوا الى درجة ايه الحديث المتوافر الذي يجيب العلم الياقين ليه فلا ينصح الناحة يقول لا بجا حديث احد من يكون الصحابة ليسي ولا ممكن لا نقول له سلامك مرضون بل ابناء الامه على العمل بمقتضى هذا الدليل يجعلنا نقطع انه ارتقى إلى درجه العلم اليقيني كما سياتي بيانه في السنه ان شاء الله إذن لما نقول الثقب من باب الظنون المطلوب ان احنا نقول الظنون الراجعه او الغالبه يغلب على الظن ان هذا هو الايه هو الحق لكن لا يجعلنا نقطع به كما لو كان لا يحتمل الا نعما واثنا نعم قال واكثر نصوص القران تندرج تحت هذا الخيط في افاده الاحسان وهذا متناسق مع أمر الله تعالى بالتفقه في اياته وتدبر معانيها ودلالاتها ولو جاءت قطعيه الالفاظ امتنع ذلك فيه صحيح لو ان كل الناس بتقرا القرآن وكلهم يستفقون على معنى واحد مفاتين الدعوه الى تدبر القرآن الكريم وكان التمييز بين الفقيه وغير الفقيه والعالم وغير العالم ولماذا يكون الرد الى العلماء عند الاختلاف ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه معنى يستنبطونه ايه ان في حاجه خفيه تحتاج الى اظهار طيب لو ان المعاني كلها جليه وقطعية الدلالة ولا تحتمل إلا معنى واحد إذا تدبر القرآن لا وجود له أفضل والله عز وجل قال افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثير هل يتصور وجود اختلاف مع قطعية الدلالة واحد بقول نص فكل نفس يسمع فيلمة نص زمنها يروح أو ينفرح بمعنى معين يقول ثلث كل الناس حتى ان الثلث ده مقدار معين كما لو اننا جبنا شيء وسطرناه لثلاث اقسام وهكذا لا يختلفوش نفسه لكن انت يقع الاختلاف دائما العلماء ذكروا من انواع الاختلاف السائد يعني الزائد اختلاف الافهام اختلاف الافهام يعني انت تقرا الايه تفهم منها وواحد يقرا نفس الايه يفهم منها وزن صحيح. الحق واحد. وإنه إذا اختلف مستهدان فأحدهما مصيب والآخر مخطئ. لكن الله عز وجل برحمته وطوله وانتنانه حتى عن المخطئ إذا بدل جهده واستفرغ وسعه لبلوغ الحق بل أعطاه اجرا واحدا. وذلك فضل الله يؤتيه من يتاك هذا أشبه ما يكون بالارزاق التي يقسمها الله عز وجل على عباده فهذا يوسع له كل مال وربما يقصر عليه في الولد مثلا وواحد يوسع عليه المال وربما يضيق عليه الصحر مثلا المتابة يا ارزاق فسالت اوديه أودية بقدرها يعني الله عز وجل لما نزل, السماء من لما نزل المطر من السماء نزل المطر في وادي واسع استخرج على كمية كبيرة جدا من الماء، والوادي يم يمتص الماء قدرا بطيئا، هو ذلك قال الله عز وجل عن سليمان داود عليهما الصلاة والسلام قال تتأهلنا فليمان وكلن آسنا. مو؟ ما الدخلية؟ من واحد. عند العقول فتفاح قال لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل ما بعث الله عز وجل به من الهدى والعلم فنكل الغيث الكثير اصاب ارضا فكان منها نقيه قبلت الماء فانبتت امتلا والعشب الكثير وكانت منها ازاده أمسكت الماء فنفع الله عز وجل بها الناس فسقوا وشربوا ورووا وَأَصَابَ صَائِفَةً أُخْرَى إِنَّمَا هي قيام لا تمسك مَاءً ولا تُنْجِتُكَ لَآهِ أرض سبسة لا تنشك الماء بذارها ينتفع به ولا هي أفضل انتفعت به قال فذلك مثل من فقها في دين الله فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به فالف مطر ماذا المطر ايه هذا واحدة فقط فيجنزه التأديلت في هو ارض تعلقها للزرع والاندام فترجح ما تحتاجه من هذا الماء وأنبتت العزر التفيد نفعه نفعه ونفعه غيره وهذا مثل الفقهاء العلماء الربانيين الذين علموا فعملوا فعلموا ولا يكون المرء ربانيا الا هكذا عالم عامل مربي او معلم وثلاث اخر نزل يعني او قطعه اخرى نزلت عليها المياه فمستشفى فانتفع بها الناس هذا مثل راو الأحاديث الذي لا قدره له على الاستنباط والاستخدار الاحكام ونحن ذلك ولكن هو حفظ الأحاديث فكان كان فقه أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كفقه أبي موسى العجعال ومعاذب الجمال وعليه أبو الظالم كان هؤلاء من الذين شهروا بالفقه والاستنباط، ابدا فكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أكثر صحابة رواية للحديث ولم يكن أفقهاهم بل كان ظيره أفضل منه لكن انظر إلى فائدة رواية هذه الأحاديث عن طريق أبي فريق لولا هذه الأحاديث بين يلئين مختهر لا راح ولا جاهل ولا لا؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في سنة واحد فمثل أو فذلك مثل من فقه في الدين الله فعل وعلم بصم سواء كان حصل التفاوت في الفهم أو الحذر اصفى ايضا الثانية المزمومة مثل الأرض الصفحة كما قلت لا مش كم ماء مثل ولا غيرها ولن تفع ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلته إذن الاسهم تتفاوح وبناء على تفاوت الافهام يقبل اللي هي ولذلك لا يجوز بمثلم ان يقول في تعارض بين الآية الفلانية والآية الفلانية او الآية الفلانية والحديث الفلاني، ليه لأن التعارض لا يكون حقيقة ابدا وإنما النقض اللاعب ان نقول ايه التعارض الظاهري بين نفوض الشرط لان التعرف في الظاهر فقط أما في الحقيقه فلا يمكن ابدا ان يقع تعارض بين آية وايه او ايه وحديث او حديث وحديث لا يمكن لماذا لان اذا ادل دليل على كون القران من عند الله عز وجل عدم وجود اختلافه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا بل ان انت لو جئت براجل واحد غير معصول طبعا ربما تجد في كلام من في النجلس الواحد ايه في التماقضات في, في الواحد يستقول على مدار السنين اللي عاشتها ويستلم فيها لا ربما قلت في, في الواحد ايه تناقضات التماقضات اما القرآن فلا يمكن حدث انما يحدث أو يحدث الخلاف ايه في الظاهر فقط يجينا دور العلماء للجمع. بين هذه الأدلة وبيان انه لا تعارض بينها ابدا نعم. فأقول ان أكثر نصوص القرآن الكريم داخل تحت هذا القسم اللي هو الدلالات الضمنية التي تحتمل معنى اثنين وثلاثة وأكثر ودور الفقيه اللي إن هو يذهب إلى المعنى الرابع الذي نتعذب الله عز وجل بمقتضار هنا انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى إلا أن كثيرا من أهل الأصول يلحقون بهذا المبحث هو دليل الأول قرآن الكريم، الكلام حول المحكم والمتشابه والنافس والمنسوق والمجمن والمبين وغير ذلك من المباحث التي هي أنفق بعلوم القرآن الكريم يعني في ذلك يتعلق بعلوم القرآن الكريم فمثل هذه المباحث أنفق به الموسع في المختم والمتسابس الناسف والمنسوخ من القرآن المجمل والمبين هذه كما قلت أنفق بعلوم القرآن إلا أننا لا بد أن نقف على جزء منها وسوف يكون ذلك ان شاء الله عند الحديث على قواعد الاستنباط يعني من خلال الحديث عن قواعد الاستنباط سنتكلم عن مساله المحكم والمتشابه سواء في القران الكريم او حتى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى في كلام الناس عموما وكذلك الناس تكون منشور سواء في وقت القران او السنه وكذلك المجمل والمبين على ما سياتي بيانه في موضعه ان شاء الله لننتقل إلى الدليل الثاني أي الشطر الثاني من الدليل الأول من أدلة الأحكام وهو سنة النبي عليه الصلاة والسلام قال المصنف تعريفها تعريف السن لغة عبارة عن الطريقة والسيرة يقال سن بهم سنة فلان أي سلت طريقته وسار سيرته وقد تكون ممدوحة أو مذنوما هذا باعتبار اللغة لأن اللغة كما نقول دائما ما تكون أعم وأجمل أو المعاني اللغوية غالبا ما تكون أعم وأجمل من المعاني الاصطلاعية أو الشرعية قال وفي السنة معنى وقوع السيء على نحو مضطرب ثابت يبقى السنة بتشير الى معنى معين وهو ايه ان هذا الشيء ماشي على خط مستقيم يدائي ده معنى كلامه على نحو مضطرب ثابت فانه لا يقال مثلا سنة فلان انه يقوم الليل اذا كان يفعل ويترك هلام يقوم الليل او من هديه او من سنته انه يقوم الليل يبقى يقوم الليل ان لم نقل دائما فعلى الاقل ايه بالبا فلو كان كذلك لقيم سنته انه يصلي ويدع، السنة فيها معنى الافتراق والسبوط ومن هذا قوله تعالى سنه الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ومنه يقال السنن الثونية وهي أمور الخلق الجارية على نفق ثابت مفترض لا يتفاوت ولا يختلف طبعاً لا يعكر على هذا فرق هذه السنن لبيان آية أو إعجاب نبي أو نعم ذلك والجرس نقول عنها ايه أمور خارقة للعاد العاده العادة هو الأمر الذي فكرر حتى أصبح مضطربة فلما يرد شيء أو يحدث أمر بخلاف هذه العادة المضطربة نقول عليه إيه؟ امر خارق للعاده يعني مثلاً تقضي القمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مشهور ولا خارق للعاده أمر خارق للعادة تسبيح الحق بين يدي صلى الله عليه وسلم وتفلتر الماء من بين طابعه صلى الله عليه وسلم وتسميم الحجر عليه حتى قبل البعث ونحن ذلك هذه أمور معتادة ولا طيب حنين الجذب له صلى الله عليه وسلم لما تركه وانتقل إلى المنبر ليختب من فوقه هذه أمور عادية وما خارقة للعادة ما بنقول معنى نحن نقول كلام كونية يعني ماشي على مصق واحد وما يعكرش على الكلام ده اللي ممكن تخرح من نبي أولي من أولياء الله عز وجل وصل عن الولاية مش مخطوطة بأفوام معينين وإن من الولاية كما ذكر الله عز وجل أهلها بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولو محجرون أن لذين أمنوا وسلوا تقول فكل مؤمن تقل ولي كل مؤمن تقل ولي لكن ما اتألت التقوى بمسألة التقوى هنا اذا لا تبيل الامرء مهما بل أن يصطرع عليها وبالتالي لا يصطح القطع به هذه الولايه اللهم إلا أن كل ولاية عامة إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاه والسلام الزكاة وهم راشعون هذه الولايه العامة إنه بتكون بين المسلم وأخي المسلم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض but I don't know